بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان أحسن تقويم، ثم ردّدناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلهم أجر غير ممنون، فما يكذب كبعد بالدين، ألين. سُبْحَانَ اللَّهِ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ